عزب أب للحرب وقهر كل عدو وقهر كل فاجر نفعنا الله ببركته بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالصلاة فريرة وبالصطيق والفاروق وفي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبحلال الله تعالى حلالا وبه حسابا وبحرام الله تعالى أحراما وبه عذابا وبالجنة ثوابا وبالنار عقابا مرحبًا مرحبًا الصباح الجديد وباليوم السعيد وبالملكين مكاتب بين الكلمين الشاهدين حافظين الحاضرين هيا الله تعالى اكتبنا في ورط يومنا هذا في أول صحيفةنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبداً دائماً باقياً بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ونشهد أن محمداً عبده نموت وعليها نبعثه ونحشه غدا إن شاء الله تعالى اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم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 شرك كل دابة أنت من بنصيتها إن ربي على سرط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أولاد وعلى أموالهم وعلى ديانهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على نفسي بسم الله على ديني بسم الله على أملادي بسم الله على أهدي بسم, بسم الله على أصحابي بسم الله على مالي بسم الله على من أصيب بسم الله على ديانهم بسم الله على أموالهم بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب النارين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يورم عسمه شيء في نارضى ولا في السماء وهو سميع العالين بسم الله أنه خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله الذي لا يغرو مع اسمه دام في الأرض وفي السماء بسم الله افتتحه وبه يختتم الله الله, الله, الله بِي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا اللّٰه، اللّٰه، اللّٰه لَا يُلٰهِ اللّٰهُ وَأَعَذْهُ أَكْبَرُ وَأَجَلٌ مَّا أَخَافٌ وَأَحْذَارٌ بِكَ اللَّهُمَّ احتَرِذُ مِنْهُمْ وَبِكَ اللَّهُمَّ اعُوذُ مِنْ شُرُورِهِمْ وَبِكَ اللَّهُمَّ اذرَأٌ فِي نُحُورِهِمْ وَأُقَدْنُ بَيْنَ يَ أيديهم ولكالله مذرع في نحورهم ومقدم بين يدا وأيديهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وعن الله الصمد لم يند ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعن يمين وعن أيمانهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا وعن, شماله وعن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعن أمامي وعن أمامهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله وعن خلفه وعن خلفه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يد ولم يولد ولم يكن له كثوا أحد وعن فوقه وعن فوقهم بسم الله, الله الله وعن تحته وعن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وعن تحتي وان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وبما حاط به بهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لما احطنا بهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد اللهم إني يسألكني ولأهلي من خيرك بخيرك الذي لا يمنكه غيرك عز جارك وجلة نارك ولا إلا غيرك اللهم اجعلني وإياهم في عيابك وجمالك وأمك وحرمك وحرزك وكانفك من شر كل سلطان وشيطان وجاني وحاسد وباري وسلوين وأقرب وحية وتعبان ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها إن سربوط مستقيم حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لمن ضالني حسبي الله لمن كادني باسمي حسبي الله عند الموت حسبي Hasbiya Allah al Allah'u inda al-mizali. Allah'u inda al-sırati. Allah'u la ilahe illaha... من المنشورين حسبي القاطر يا الله تعالى من جميع خلقه إن بلي يا الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فسبحان الله حين توسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد ما امتهى وكذلك تخرجون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة عجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وطرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وَلَّمْ عَلَى أَدْبَالِهِمْ فغرا. فَإِن فَإِنْ تَوَلَّمْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّنْتُ وَهُوَ رَقُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمه وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى مناكتك المقربين وعلى أهل الطاعة الجماعين ورحمنا وحشرنا مع الذين نعمت عليهم من النبيين والصّ والشهداء والصالحين وحسن أولائك ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من دهاب التغولة وتغيين وتحميل عافية وغلبة الشقاوة على السعادة اللهم إني أسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رحيم يا بار، اللهم جننا من النار بعفوك يا مجيب، وادخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم وفر لنا جميعا وارحمنا جميعا. وأدخلنا الجنة جميعا توفني مسلما وأدحقني للصالحين وسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين